السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما جاء في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي بيته حيث رأينا أمس جانبا من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام وهو مع نسائه نسائه اللائي أكمل بهن النصاب فلن يزيد عليهن واحدة بعد ذلك و ورأينا كيف انقسم بيت النبوة إلى حزبين ورأينا كيف نشبت الحرب بين هذين الحزبين وذلك جعلنا نصل إلى أن سمعنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى أن تدعو على نفسها بالموت وليس ذلك لشيء إلا لفرط الغيرة التي كانت تختلج قلبها ولك أن تتساءل عن مدى الحب الذي بلغ بأم المؤمنين عائشة لرسول الله عليه الصلاه والسلام فقد ملأ عليها حياتها ومالك شغاف قلبها وكذلك لك أن تنظر إلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لها لذلك تدعون اليوم أم المؤمنين إلى بيتها وذلك في ساعة كما ذكرنا لم يكن في بيتها في تلك الساعة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعائشة والحب الذي جمعهم الله تعالى به وسنسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم مع عائشة في آخر حديثها بكلام لا يقوله كل الأزواج ولكن يقول من له ذوق ويتسم ويتصف بحسن العشرة مع زوجته وهذا الحديث كما أشرنا إليه آنفا أو أمس هو ذلكم الحديث العظيم الذي جعل الشمس والقمر والدنيا كلها بين يديها بل أعظم من ذلك كله حديث عائشة اليوم إن شاء الله تعالى هو حديث رواه البخاري ومسلم عنها وهو المعروف عند المحدثين بحديث أم زرع فقالت رضي الله تعالى عنها جلس إحدى عشرة امرأة جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا هؤلاء النسوة كنا من اليمن وهو حدث وقع سماهن بعض اهل السير وأهل التاريخ وكنا باليمن فاجتمعنا وتعاقدنا وتعاهدنا وأقسمنا وأكدنا قسمهن بأن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا سواء كان الخبر ذما أم مدحا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل لحم جمل غث هذا ذنب فهي تجعل تشبه زوجها بمثابه لحم الجمل الغث اي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع على رأس جبل وعر أي وهو لا يفي بأي شيء لا يشبع لا يسمن لا يغني من جوع ومع ذلك فهو صعب المرتقى كأنه على رأس جبل وعر أي ليس كل الناس يستطيعون الوصول إليه تكنى بأنه كان سيء الأخلاق حتى إنه لا يمكن لأي أحد أن يدنو منه وأن يقترب منه وأن يحدثه قالت لا سهل فيرتقى أي لا تصل إليه بسهولة ولا سمين فينتقى أي حتى لو قلت سأخذه سأت... إلى البيت لأن به لا به تت... لماذا؟ لا تأخذه وتدخره ل... لقلة النفع الذي فيه أي لا ينفع خلاصة كلامها أن زوجها لا ينفع شيئا زد مع ذلك هو متعجرف متصلد متجبر لا تستطيع أن تقترب منه فهو جمع المساوئ كلها فقالت الثانية قالت زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا اذره إن أذكره أذكر عجره وبجره تقول هذه المرأة زوجي لا أبث أي لا أحكي ولا أذكر شيئا من خبره لا أبث خبره لماذا؟ قالت إني أخاف أن لا اذره أي لو بدأت أسرد عليكن اخباره السيئه ما استطعت أن أترك الحديث لكثرة العيوب التي فيه أي لها قائمة طويلة فيها عيوب زوجها فقالت أنا لا أحكي شيئا لأنني لو بدأت أقص عليكم خبره فلن أذر أي لن أترك الحديث إن أذكره أي لو بدأت أذكر أذكر, أذكر عجره وبجره العجر والبجر كنايه عن العيوب والعجر هو ما غلظ وتعقد من الظهر والبجر ما غلظ وتعقد من البطن لذلك الذي له سرة غليظة يسمى في اللغة العربية أبجر فهذه كناية عندما تقول أرضى به على عجره وبجره أي على عيوبه أي على ما فيه والعجر كناية عن العيوب الظاهرة والبجر كناية عن العيوب الباطنة أي فيه عيوب في الظاهر والباطن اذا الافضل ان اسكت لاني لو بدات احكي ما راح اسكت فالثالثه نطقت قالت زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق هذه بين هذه بين المطرقه والسندان زوجي العشنق العشنق هو طويل القامه كثيرا دون دون طويل القامة دون منفعه لانه لو كان طويل القامه وينفع هذا شيء مطلوب لكن تهويل القامه دون منفع لا تنتفع بشيء فيه زد ان انطق اطلق يعني لو تتكلم بكلمه واحده تطلق تذهب الى بيتنا ولو سكتت وان اسكت اعلق اي ارضى على ما فيه واسكت واتحمل وأخبئ في ضميري حتى لا يطلقني يعني لو سكتت إذن فسيعاملك بمثابه الزوجة قالت لا هذه لو سكت اعلق ابقى كالمز... بين المزوجة والمطلقه يعني, يم... يعني يسال عنها احيانا كالمعلقه امراه معلقه هي التي ليست بطالق وليست بذات بعد هذه عندما تسكت هذه عندما تكون ساكته في البيت لا تسأل شيئا ولا تجادل في شيء معلقه فكيف لو تكلمت هذه لا شك في طلاقها الرابعة فقالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامه الحمد لله أن نطقت واحدة منهم بشيء طيب هذا غاية في المدح زوجي كليل تهامة وليل تهامة سبق أن تحدثنا عنه مرة ليل تهامة تهامة نجد معروف أنه من أحسن أي هواءه من أحسن هواء العرب يضرب به المثل يقول فلان كليل تهامة لماذا ليل تهامة ليل تهامة يعني ما كان تهامة ما وش جاي في العلو فيصيبها البرد الشديد وما جاي في الأسفل فيصيبها الحر الشديد إذا قال لا قر ولا حر إذا لا قرن ولا حر إنسان عندما تصف بأنه كليل تهامة هو الإنسان الذي ليس بخضيضا جدا وليس بالمتساهل جدا إنسان وسط أي كريم تحتاج إليه كما تحتاج إلى هواء هذه فهذه يعني مدحته بمدح بلغ الغاية قالت لا حر ولا قر ولا ما خاف ولا سام أي أعيش معه دون أن أخاف شيئا امنه مطمئنه ولا سآم أي لا أمل منه ولا يمل مني إذن فهذه قد رزقها الله عز وجل بعلا قد حوى مكارم الأخلاق من جميع جوانبها إنسان سهل كما تحدثنا في غير هذه المجالس السهولة وكما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشتر أي تعيش معه دون تحفظ تتحدث إليه وتمازحه وتختارع عليه وأنت لا تشعر بالخوف ولا يمل منك ولا تمل منه قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معاهد شوف كلام العرب قالت زوجي إن دخل البيت فهد هذه تصفه بكثير النوم زوجها زوجها كثير النوم هاركا وراقة ولماذا العرب تضرب مثال بالفهد تقول لك فلان أن ومو من فهد يعني إذا أرادوا أن يعبروا عن نوم شخص معين قالوا فلان أشد نوما من الفهد زوجي إذا دخل فهد يدخل البيت ينام ينام الساعات الطوال وإن خرج أسد إذا كان في وسط الناس الحمد لله أنه شجاع يدفع المحارم ويذب عن الأعراض ليس نائما داخل البيت وخارج البيت مشكلة لو كان نائما في كلا الحالتين قالت ولا يسأل عما عهد اي يدخل البيت ويخرج ولا يسأل زوجته عما فات البيت من شيء وعما حدث من بعده من شيء أي انسان. كما نقول يتجاهل ويتغافل لا يبالي بشيء همه النوم ويخرج براي الضار هذا هو الهم تاع مفهوم فقالت السادسه زوجي ان اكل لف وان شرب شتف وان اضطجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البث شنو هذا الكلام زوجي ان اكل لف هذا الانسان زوجها اذا اكل لف يلف الطعام بعضه مع بعض واللف عند العلماء هو خلط الطعام بعضه مع بعض يخلطه يلفه ويأكل أي شديد الأكل كثير الأكل يأتي على كل شيء فيأكله زوجي إن أكل لف لا يأكل بسهول لا يمسك الشيء هكذا هكذا وهذا عيب يدل على الشرح يدل على سوء في الذوق زوجي إن أكل لف وإن شرب لا يترك شيئا في الإناء حتى يشتف وإذا شرب اشتف اشتفاف هو ذلك الصوت الذي يحدثه المرء مع آخر قطرة من الماء لاحظتم هناك صوت يحدثه الإنسان إذا شرب كل ما في الإناء يعني إذا شرب اشتف إذن فهذا لا يبقي ولا يضر مثل النار يأتي على مائدة كلها فيأكلها قالت وإني الطجع التف هذا في مأكاله ومشار وفي نومه قالت إني الطجع التف ما معنى إن ان إن اتجعلت أخذ كل الغطاء له ولف به نفسه أي لا يبالي بها كأنه لا يحتاج إليها ولا يسأل نفسه هل تحتاجني زوجتي وهذا خطأ الإنسان لا بد أن يتعاهد زوجته فهو يغطي نفسه بغطاء بل يأخذ غطاء الغطاء الذي لا بد أن تتقاسمه المرأة مع زوجها، يأخذه كله له إذن شو هذا همه الأكل والشرب والنوم. وإن اتجع الكفة ولا يولج الكف هذا أيضا عيب ولا يولج الكفة أي لا يدخل يده في جسدها حتى تشعر ببعض الحنان قالت ليعلم البث حل الأقل ليسمع منها شكوى لأن الرجل إذا وضع يده على زوجته فلا شك أنها ستشعر ببعض الحنان فتبقى تسرد عليه وتشكو إليه ما تعانيه اذن فهو لا يولد الكفة أي لا يضع كفه عليه ليعلم البث أي ليعلم الشكوى التي أشكو منها أو ليعلم المرض الذي أكون عليه إذن فهذا عديم الإحساس هذا الزوج عديم الإحساس في المأكل والمشرب والمنام وفي عشرته مع زوجته طبعا هؤلاء تعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتبنا شيئا إن خيرا فخير وإن شرا فشر جاءت السابعة أنا راح يروح راح ينقطع الإرسال معهم شوش قال زوجي عايياء طبقاء كل داء له داء إن شجك أو فلك أو جمع كل لك شيء يتقول زوجي عايياء والعايياء من العي العي هو الجهل والحمق والسفاهة لذلك تسمع إنما شفاء العي السؤال فلان عين حتى العين يطلق على ما يقابل البلاغه انسان بليغ يحسن الكلام ويضعه مواطنه وفلان عين اي لا يحسن الكلام يتكلم بكلام ليس في محله عاياياء وغرويه غاياياء من الغي وقيل غاياياء الغاياء هي السحاب المظلمه انسان مظلم ولا شيء في عقله أظلم عقله زد قال الطبقه ما هو الاطباق الاطباق هو الاغلاق عندما تطبق الشيء اغلقته قال زوجي طبقه اي مغلق او خارج مجال التغطيه يعني شو لا يصل اليه شيء هكذا تصفه زوجي عاياء غايه يا طبقه كل داء له داء اجتمعت فيه جميع الامراض معجم من أرأب اراد أن يبحث عن عيب فليذهب الى زوجي فسيجده قالت شجك او فلك او جمع كلا لك هو الضرب في الراس الشج هو الضرب في الراس حتى يجرح المرء ومنه الاشج او فلك فل هو الكسر ومنه لا يفل الحديد الا الحديد الكسر اذا هو يشجك في راسك او يكسر عظمك شجك او فلك او جمع كلا لك او يجمع الامرين معا يشج راسك ويكسر عظمك يعني احيانا يشج راسك واحيانا يكسر عظمك واحيانا يجمع الامرين كسر وشج قالت الثامنه زوجي المس مس أرنب. ارنب والريح ريح زرنب انتهت شدمه كلمتش كثيرا لكنها اثنت كثيرا زوجي المس مس ارنب الأرنب ملمسه ناعم إذا فهي تكني عن زوجها بالحنان والرأف والشفقة والليون في المعيشة سمح زوج المس مس أرنب والريح ريح زرنب والزرنب من أنفع وأحسن وأطيب أنواع الطيب يعني تكني وتمدح زوجها بطيب الرائحه التي تجدها في جسده والتي تجدها في ثوبه عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أبغض شيء إليه أن, تج... أن يجد شخص فيه رائحة كريهه إذا كان يكثر من الطيب ويسأل الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعرفون مجيئه قبل أن يروه برائحة طيبه بالطيب الذي يجدونه يقول كوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يظهر عليه الصلاة والسلام فهذه تمدح زوجي المس مسو ارنب والريح ريح زرنب فقالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاب عظيم الرماد قريب البيت من الناد هذا كذلك مدح من جميع الوجوه قالت زوجي عظيم أو رفيع العماد العماد هي تلك الألواح التي أو العمد التي يجعلها الإنسان يبني عليه بيته قديما كانوا يضعون الخيمة, يضعون الخيمة يجعلون أعمدة كي ترفع هذه الخيمة ف كيف تدرك الشريف من الوضع كيف تدرك الكريم من اللائم من خلال بيته فتكمل العرب عن الكريم المجيد الذي يعرف من بعيد قدره بأن له خيمة عالية يرفع عمادها ويوسع بابها إذن فلان يقول فلان واسع الباب بمعنى رفيع الدار من بابه واسع من الذي له باب واسع في الخيمة هو الذي له أعمدة عالية أي داره عالية ويفعل ذلك لكثرة الكرم ليأتي جميع الناس إليه رفيع العماد وهذا كنايه عن الشرف والمجد إذا دخلت قرية من قرى العرب قديما ووجدت خيمة عالية فاعلم أنه سيد القوم وزعيمهم وشريفهم ومجدهم رفيع العماد زد. طويل النجاد النجاد هي حمائل السيف أين يضع الناس سيوفهم من الذي يحتاج إلى حمائل طويلة من هو الطويل إذا فهو جمع بين الرفعه اي في القدر والرفعه في الجسد إنسان طويل في في الشرف وكذلك عظيم في الجسد اوتي عظمه وقوه في الجسم والمكان عظيم الرماد هذه كنايه العرب تكني عن فلان أنه كريم بأنه عظيم الرماد من الذي ترى عنده رماد كثير من الذي له رماد كثير هو الذي اشعل نارا كثيرا من الذي يشعل نارا كثيرا هو الذي يطبخ كثيرا من الذي يطبخ كثيرا هو الذي يكرم كثيرا العرب تكني عن الكريم يقول فلان عظيم الرماد أي بيته دائما توقد فيه نار للضيفان ينزل عنده الضيفان كما يكني بعضهم عن الكارم بماذا فلان لا ينبح كلبه على الناس قل فلان لا ينبح كلبه على الناس بكلب أن تضع من يجعل كلبا للحراسة في البيت؟ متى ينبح إذا رأى غريبا هذا الكلب في أول يوم نبح ثاني يوم نبح لكن هذا الشخص الذي صاحب الكلب كريم جدا يقصده الناس في كل لحظة فاعتاد على الغربة صار لا ينبح كثير أي فلان لا ينبح كلبه على الناس أي كثير الكرم حتى اعتاد الناس وهذه أخلاق الكرم كان معروف بها العرب حتى إن بعضهم كان يتعمد أن يضرم ناراً على رأس جبل على رأس جبل يضرم النار على رأس جبل ليراها الناس المسافرون من بعيد ويأتون فيطعمهم بما عنده. كما ترون في أخبار حاتم الطائي. قالت قريب البيت من الناد رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد النادي هو مجتمع الناس كما نقول احنا دار المكان الذي يجتمع فيه الناس والذي يحتاج شيئا يقصد النادي الذي يسكن أمام النادي لا شك أن كل من يذهب إلى النادي يمر عليه اذا فلا يسكن قريبا من النادي إلا الكرام الذين يكرمون الناس اللئيم يسكن بعيدا من النادي حتى لا يقصده الناس إذن فهذه أيضا قد جمعت معاقل المدح من جميع جوانبها لزوجها جاءت العاشره فقالت زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أي قن أنهن هوالك ما معنى هذا الكلام تقول هذه المرأة زوجي مالك وما أدراك ما مالك مالك خير من ذلك الشيء الذي يتبادر إلى ذهنك أكثر مما تتصور له إبل كثيرات المبارك إبل كثيرة لكنها تبرك قليلات المسالح من هذا الذي إبله تبرك في ساحاته وقال لي قل ما يبعثه إلى المسارح هذا الذي لا شك أنه يسارع إلى نحرها من أجل الضيفان أي قل ما ترى إبيله تصرح هي في المبارك تنتظر أن تنحر إذا فهي تنتظر وإذا سمعنا صوت المزهر المزهر هو العود. هذا زوجها مالك كان إذا قصده الضيفان جعل لهن عودا يضربون يعزفون عليه قالك إذا سمعنا الإبل صوت المزهر أي قن أنهن هوالك أي جاء الضفان ولا بد من نحرهن أي لا بد أن تذبح الإبل من أجل الضفان شوف الكنايات هذه تمدح وهذه تقدح عشر نسوة رأينا منهن مادحات وقادحات جاءت الحادية عشر وهي أم زرع فقالت زوجي أبو زرع وما أبو زرع هذا للتفخير أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضو ضية. وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل مطيط أطيط وصهيل ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأفصبح وأشرب فأتقنع أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبه ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جاراتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا ثنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخب، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا رجلا سريا ركب شريه وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت لو جمعت أو لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع أطالت هذه المرأة في الثناء على زوجها أبي زرع لذلك سمي الحديث حديث أم زرع تقول أبو زرع زوجها وما أدراك أو وما أبو زرع قالت أناس من حلي أذنية أي أكثر إعطائي من الحلي حتى كثرن فصرنا يتدلين يعني أكثر من اعطاء الحلي خاصة التي اللي... اللي... اللي... توضع في الأذن التي توضع في الأذن حتى صرنا يتدلين أناس من النوس والنوس هو التدلي والتحرك أي صرنا يتحرك الجواهر تتحرك في إذنيها إذا فهو كريم عليها وملا من شحم عضو بي اي سمنت بكثره الخير الذي كان ياتي به وبجحني فبجحت الي نفسي اي عظمني دللني حتى عظمت الي نفسي اي حتى احسست بتلك العظمه التي عظمني بها اي صرت عظيمه اشعر بهذه العظمه اي ما كانت تشعر بالذله والمهانه وجدني في أهل غنيمة بشق أي كنت العرب تعظم أهل الإبل والخيل ولا تعظم أهل الغنم وجدني في أهل غنيمة بشق أي كنت في أهل غنم أي فقراء بشق أي في حياة شاقة أين أخذ؟ قالت فجعلني في أهل صهيل وأطيق الصهيل هو صوت الإبل والأطيق هو صوت الصهيل هو صوت الخيل والأطيط هو صوت الإبل أي قالني إلى عيشة أهل الإبل وأهل الخيل قالت في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق أي كان يدوس بيضرة القمح والشعير الذي يكون في أرضه يدوسه أي كان يخدم نفسه ما كان يعتمد على غيره ودائس ومنق أي يدوس بيضرة يخدمه وينقي القمح والشعير الذي يحصده فعنده أقول فلا أقبح تتكلم بحرية تامة فلا تسمع كلمة نابية منه، وأرقد فأتصبح ترقد حتى الصباح لذلك تكلمنا احنا في صحيح الترغيب والترهيب عندما عقد المصنف الترهيب من نوم الصبحة الترغيب في البكور والترهيب من النوم الصبح. نوم الصبحة نوم الصبحة إلى حين تشرق الشمس هذا النوم الصبح لا يفعله إلا بنات الملوك هؤلاء ينامون إلى الصباح أما المجدون فيستيقظون مع البكور بكره وقت الفجر فقالت أنام فأتصبح يعني أنام حتى استيقظ توقظني الشمس بإشعاعها قالت وأشرب فأتقنح أي أشرب ما أريد من الشراب وخاصة اللبن فأتقلن حتى أروى حتى أروى قالت بدأت تثني ليس فقط على أبي زرع بل صارت تثني ايضا على نفسها أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح العكوم هي الأوعية التي يوضع فيها اللبن عكومها والأوعية التي توضع فيها كل شيء عكومها أي تلك الأوعية كالجرار كالقلال وغيرها رداح أي واسعة إذن فهي ليست بتلك البخيله التي يقل الخير عندها عكومها رداح وبيتها فساح أي بيتها واسع. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبه كمسل شطبة أي شطبة ينام نوما خفيفا وسل الشطبة تطريقه العرب على أي شيء ينسل بسهولة كما يسل السيف من غمده هذا يعني خفيف النوم ويشبعه ذراع الجفرة الجفرة هي ولد الماعز أو الضم إذا بلغ اربعه أشهر ذراعها يشبعه إذن فهو قليل النوم زب ليس ثقيل النوم زب وقليل الأكل هذا من خصال من الخصال الطيبه لدى الشاب بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وأمها إذن فهي باره بوالديها وملء كسائها أي كثيرة أي سمينة عظيمة الجسم ملء كسائها أي تملا ثيابها ليس كمن إذا لبس ثيابه ترى الثياب وحدها ملء ثيابها وغيظ جاراتها أي لعفتها وجمالها وكمالها تغطاب منها جاراتها جارية ابي زر فما جارية ابي زر لا تبث حديثنا تبثيثا أي لا تنقل أسرار البيت لا تنقله. وليس مثل الجواري لا يجعلنا حديثهن هو ما يحدث في بيوت الناس ولا تنقث ميرتنا تنقيثا الميره هي الطعام ما يدخره الناس لا تبذر أي لا تنقث لا تبذر. ميرتنا تنقيسا ولا تملا بيتنا تعشيشا أي لا تجعل الوسخ والقمامه والقاذورات ولا تجعل البيت مثل القاذورة تضع هنا الشيء وهنا الشيء يعني كانت تعتني بخدمة البيت حتى إذا دخلت ارتحت والتعشيش مأخوذ من العش قالت لا تجعل بيتنا مثل عش الطير العش معروف من تصيبه ليس بمنظم العش قالت لا تملأ بيتنا تعشيشا ماذا تريد أن تقول هذه المرأة تريد أن تقول أنها قد كانت في الخير بعينها الذي اجتمع لها من جميع الجوانب زوجها وابنتها وولدها وجاريتها قالت هنا حدثت المأساة خرج أبو زرع والأوطاب تمخض الأوطاب هي ما نسميه اليوم نحن الشكوى التي يوضع فيها اللبن تمخض وذلك زمن الربيع يعبر العرب عن زمن الربيع يقول خرجنا والاوطاب تمخض فلقي امراه معها ولدان لها ولدان كالفهدين كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين ما معنى هذا يعني كانت هذه المراه عظيمه الجسم حتى انها لو استلقت لرفعها جسمها طبعا عظيمة الجسم أي لو استلقت على الأرض ارتفع جسمها فيدخل ولداها تحتها عظيمة الجسم ماشي. قالت فطلقني عجبته تلك المرأة فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا والسري هو الشريف العظيم عظيم الجاه منه قول سبحانه قد جعل ربك تحتك سريا أي شريفا قالت فنكحت بعده رجلا سرية راكبة شريه والشري هو الفرس النجيب الذي يسرع ويحمل صاحبه في راحة وأخذ خطية الخطيه هو الرمح وينسب إلى قرية اسمها الخط قرية اسم الخط بساحل البحر بسيف البحر قرب البحرين وعمان, وعمان. وأخذ خطيا أي رمحا خطيا ذلك لأنه كان يعتمد على رزقه على الصيد يعني في رزقي على الصيد وأراح علي نعما ثريا أي كان يملأ علي الخير أي جعلني ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا الرائحة هي التي تروح الإبل والبقر والغنم من كل رائحة أعطاني زوجا أي من الإبل أعطاني زوج من البقر أعطاني زوج ومن الشياء أعطاني زوج وقال كلي أم زرع كلي وميري أهلك ليس فقط تأكل أنت ولكن كلي وأعطي أهل بيتك ولديك وأخواتك أعطيهم ليتدخروا الميرة وميري أهلك طبعا هذه المرأة وقعت مع هذا الزوج الثاني فقد اجتمعت لها السعادة أيضا من جميع الجوانب ولكنها تقول فلو جمعت كل شيء أعطانيه جعلها من أثر الناس لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع أي قاوة الشعطاني لا يبلغ أصغر آنية أبي زرع تدلنا على أنها بقيت تكن لزوجها الأول كل الحب وكل الاحترام وكل التقدير وأنها لا تنسى الخير الذي كانت تعيش, معه أو تعيش فيه معه طبعا انتهت عائشة انتهت عائشة رضي الله تعالى من حديثها مع رسول الله عليه الصلاه والسلام تقص هذا سمر مباح يفعله الرجل مع زوجته كما قال عليه الصلاة والسلام كل لهو باطل كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل زوجه أي يداعبها بالحديث وغير ذلك وتاديبه فرسه ورميه كبد قوسه هذه الأمور مباحة كان سمر طيب فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة فانظر ماذا قال لها رسول الله عليه الصلاه والسلام عندما اتمت حديثها قالت عائشه فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام كنت لك كابي زرع لام زرع كنت لك كابي زرع لام زرع وهنا كنت ليس على بابها مثل ما نقول مثل ما يقول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما ما معنى كان هنا ما معنى كان هل معنى انه قديما الآن موشى غفور رحيم لا أي أنه كان ولا يزال غفورا رحيم كذلك كنت لك ولا أزال كأبي زرع لام زرع أي في مثل العشرة الطيبة والإكرام وغير ذلك مما ذكرته أم زرع هذه هي منزلة عائشة رضي الله تعالى عنها عند رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحبها أكثر من حب أبي زرع لأم زرع ذلك لأن أبا زرع طلق والرسول عليه الصلاة والسلام ما طلق الرسول عليه الصلاة والسلام عاش مع عائشة وظل يحفظ لها تلك المكان وذلك الحب إلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام فتلك إحدى الساعات القليلة التي قضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي كان يجلس فيها إلى نسائه عليه الصلاة والسلام يعني قلما تلتقط لنا الأخبار مثل هذا الأمر يعني كان رسول الله عليه الصلاه والسلام حياته كلها جهاد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه ساعة اختطفتها عائشة من حياته عليه الصلاة والسلام وذلك لتسد بعض النقص الذي قد يجده رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته ونحن نعلم ما نقول وذلك يظهر عندما ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما شوف عنده تسع نسوة وعنده امراه مثل عائشة رضي الله تعالى عنها أعلم الناس بالأنساب وكانت بلغت غاية في الفصاحة والبلاغة على صغر سنها بلغت من العلم مبلغ لم تبلغه مرأة أخرى عائشة أعلم نساء ذلك الزمان بلا منازل لكن هناك نقص نقص في هؤلاء الزوجات كلهم كان رسول الله عليه وسلم والسلام يملأ ذلك النقص ويسد تلك الثغرة بأن يأوي إلى إحدى بناته يأوي إلى إحدى بناته لماذا؟ ليتمتع باحفاده منهم فإنه لم يرزق عليه الصلاه والسلام لم يرزق من واحدة من هؤلاء النسوه التسع بولد منهم تدركون هذا ولا شك أن هذا يحتاجه الزوج يرجو ويحلم ويامل بأن يتمتع بشيء هو فلدة كبده يضعه بين يديه ويداعبه ويمتع ناظريه به فكان يأوي إلى إحدى بناته كان يأوي إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها حيث يجد من؟ يجد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنها اليوم الحسن يناهز ولد الحسن في العام الثالث ولد الحسن في العام الثالث إذن فهو اليوم يناهز العام الخامس وأخوه يص أصغر منه بسنة الحسين بن علي أصغر منه بسنة اذن فهو يناهز العام الرابع رضي الله تعالى عنه روى البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وكان كثيرا ما يقبله وعنده الاقرع بن حابس التميمي احد الاعراب جالس فقال الاقرع ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا عندي عشرة اولاد ولا مره قبلت واحد منهم فقال فنظر اليه رسول الله عليه وسلم والسلام وقال من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وكانت هذه الحادثه في بيت عائشه في بيت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول عائشه في روايه عند البخاري قال الاعرابي تقبلون الصبيان مش جريمه تقبلون الصبيان فما نقبلهم يعني نحن لا نقبلهم فقال عليه الصلاه والسلام او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه فهذا فيه اشاره الى ان الذي لا يداعب اولاده لا يقبلهم لا يعانقهم هذا قد نزع الله من قلبه الرحمه فان لم تقبل اولادك من تقبل ويأوي بعد ذلك بان مؤي الى فاطمه يتمتع بهذين الحفيدين العظيمين الشبلين يؤوي الى بنته الاخرى من عندها زينب زينب رضي الله تعالى عنها حيث يجد من؟ أمام بنت زينب رضي الله تعالى زينب التي بعد الشرك بينها وبين زوجها زوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد الشمس كان مشركا ذلك الزوج الذي وقع في الأسر عام بدر زوجها وقع أسيرا عام بدر وزينب بمكة من المستضعفات ما هاجرت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرصه لا تعوض فالرسول عليه الصلاه والسلام اعطى ابو العاص بن الربيع اعطاه بحياته حياته واعطاه حريته مقابل ان يخلي بينه بينه بين يترك زينب تاتي الى المدينه من عليه وكان الرجل وفيا كان الرجل شهما والا ما نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صاهره، فكان عفيفا لكن كان مشركا فخلى بينه وبين زينب وبلغت زينب بيوت المدينة ورجعت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام أحسب متى في غزوة بدر هذا أمر ليس سهلا غزوة بدر متى كانت في العام الثاني نحن الآن غنا في العام الثامن يعني ست سنوات دون زوج تسكن إليه ست سنوات دون زوج تسكن إليه رضي الله تعالى ف... لا تتصور ذلك الحزن الذي كان يعلو وجه زينب رضي الله تعالى عنها. أقول إلى هذا العبد لماذا اقول إلى لأنه الحمد لله أسلم أبو العاصم الربيع لله الحمد في العام الثامن قبل الفتح أي قبل الفتح بشهور أسلم في هذا العام في العام الثامن من الله عز وجل عليه بالإسلام ودخل مع من دخل إلى حضيرة الإيمان فكان شهما وفيا فزاده الإسلام شهامة ووفاء فالآن الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل إلى بيت زينب رضي الله تعالى عنها دون حرج لا يرى على وجهها تلك المسحة مسحة الحزن التي كانت تملأ وجهها فالآن الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل ويؤوي إلى حيث حفيدته أمامة بن زينب كانت هذه الفتاة الصغيرة تملأ سمع وبصر رسول الله عليه كان ربما تبلغ سبع سنوات أو ثمان سنوات كانت تملأ قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف له يتحمل في ثناياها رائحة خديجة رضي الله تحمل في ثناياها رائحة خديجة لأن أمامة بن زينب وزينب هي البكر من خديجة أول مولود لخديجة من زينب فلا شك أنها كانت تحوي تلك الرائحة التي كانت على خديجة هذه أمام سافعيش ولله تبقى عائشة ويتزوجها علي بعد وفاة فاطمة رضي الله بل ما توف فاطمة يتزوجها علي بن طالب. المهم فتمتع عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأحفاد من البنين والبنات وملأوا عليه حياته بل كان وقد رأينا طرفا من ذلك في مجالس سابقة كان لا يذهب إلى المسجد أحيانا وحده بل كان يأخذ هؤلاء الأحفاد معه استمع إلى أبي قتاد الأنصار وهو يحدثنا والحديث في الصحيحين يقول أبو قتاد إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحملها وله وهي لها من أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها هكذا رسول الله عليه الصلاه والسلام يأخذ حفيداته وتنظر من الزاوية الأخرى الحسن والحسين روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس شداد بن أوس يعني حدث له اليوم أمر خشية على رسول الله عليه الصلاه وهو في الصلاة مما يطر إلى أن يرفع رأسه في الصلاة نحن الانسان لا يرفع رأسه في الصلاة لكن الطرع خشية على رسول الله عليه يقول خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشاء يعني المغرب العشاء مغرب ولا العشاء إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا كان يحمل الحسن معه أو حسينا فتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام فوضعه هذا المرأة حقه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها سجد أثناء صلاته بين ظهراني معنا أثناء سجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها طول هو يستمده لا ويستمده يرفع رأسه والدليل هذا أنه أطال أكثر مما هو معتاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل السجود لكن هذه المرة طال الوقت قال فرافعت رأسه صورة الواحدة ومشكين فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فرجعت إلى سجودي خشي أن يكون به أو به مرض يعني إن انسان احيانا قد يسلم مرض فليسعد أن يقوم فلما قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته قال الناس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك فقال كل ذلك لم يكن أي لم يحدث أمر ولم يكن يوحى إليك ولكن نبني ارتحالني أي جعلني مثل الرحل جعلني مثل الرحل الشيء الذي تضعه لدعه البعير ارتحالني طعب تعرفه يحب يركي فوق ظهر وهذا هذا هو ارتحالني هذا هو المعنى ارتحالني أنا ولللعبت على الأطفال. وين في الصلاة؟ فقال: فكرهت، شوف سبحان الله، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أي خشيت أن أعجله حتى خليه يشبع. الحمد لله ما كانش في وقتنا يعني لو كان في وقتنا يموت هذا الطفل. لماذا خشية من الناس؟ نور، ما طرمنيهم راح. لأن الناس فاسد. الناس يعني لابد تأتيهم بسجود المعتاد يعني ثلاثين ثانية أربعين ثانية ونوت ما عندكش الحق فتصور لو جئت بولدك وامططى ظهرك وارتح لك هذا يموت بعدين بعد ثلاثين بعد ثانية يموت تفهموا المهم كي تجيبوا ليدك معك المسجب وكنت إمام قل اسمع ما عليش تركب صح ثلاثين ثانية وحبط وإلا تموت مش شوف سبحان الله عيشة طيبة يعني الطفل الصغير يجد راحته هو عليه على السقوط لا اعجله خليه حتى يقضي حاجته هكذا المهم نرى حياة رسول الله عليه وسلم كيف يعامل زوجاته كيف يعامل غيره زوجاته كيف يعامل من تحبه من زوجاته كيف يعامل بناته كيف يعامل بنات بناته كيف يعامل اولاد بناته ونرى الله سبحانه انه عوضه بهذين الولدين من الذكور عوضه عن ولديه اللذين توفي قبله فقد توفي القاسم وهو أول أولاده من خديجة من الذكور أول أولاده توفي قبل البيعة بقليل بعد ذلك توفي عبد الله والذي يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب هو واحد الطيب والطاهر هو واحد اسمه عبد الله توفي بعد البيعة بقليل ومات صبيا اليوم فاطمة وزينب تضعان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام الأحفاد وفلدات الأكباد صحيح أنه لا يقال عن الحسن والحسين ما يقاش الحسن ابن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقال الحسين ابن محمد لكن يكفي أن يقول أن يقال صلب محمد صلى الله عليه يكفي هذا لأن على شو بضعة من بضعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني زينب بضعة مني وهذا هؤلاء الأحفاد بضعة من بضعة مني بل صار يدعو الحسن والحسين ماذا يناديهما ابني إن ابني هذين, إن ابني هذين سيدان من سيدان سيدا شباب اهل الجنه ان ابني هذين وان ابني هذا السيد ولعل الله أن يصلح بينه ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين لاحظ ان ابني هذا فينشبه اليه عليه الصلاة والسلام فابتهج لهؤلاء قلبه وقرت بهما عينه ولكن الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى مفاجأة ما كان ينتظرها هو ما اعتاد عليها صار له تعالش حال وقتشته في الخديجة ثلث سنوات قبل الهجرة زل ثماني سنوات إذن 11 سنة هذا الأمر حدث له أو ناسية 11 سنة نسيه ويحدث له الآن ويصله الخبر وكان مفاجأة له عليه الصلاة والسلام مفاجاه ساره جاءت تخبره جاريته ماريا القبطية جاءت تخبره بأنها حامل منه عليه الصلاة والسلام وتصور الفرحة التي غمرت قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونرى هذا الخبر بعد الأذى ذكرنا أن الله سبحانه أراد أن يمن على نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا جزاء شكر رسول عليه الصلاة والسلام لربه فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر للبنات نظرة أهل الجاهلية القديمة والحديثة بل كان يحب البنات عملا بالإشارة التي تضمنها قوله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال السلف بدأ الله عز وجل بذكر الإناث بالدلال على بركتهم لذلك قال بعض السلف من بركة المرأة أنها تلد الإناث قبل الذكر المهم كان شاكرا لهذه النعم فأراد الله عز وجل أن يجمل حياته ولو مؤقتا معلش ولو اياما معدودة ولو شهورا معدودات أراد أن يحلي حياته بابن يأتيه ممن من جارية بعث بها كما راينا في العام السابع بعث بها المقوقس صاحب الاسكندريه المقوقس صاحب الاسكندريه زعيم الاقباط بعث بها إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام بعث بها وباختها سيرين ومعهما كذا وكذا مثقالا من ذهب ومعهما بغله بغله كانت للمقوقس المقوقس كش واحد هذه الواحد هذه بعثة كانت مقوقس خاصة به فأهداها للرسول عليه الصلاة والسلام هذا غلاف للرد الذي رد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فكان لبقا في رده فما فعل مثما فعل كسرى أو فعل مثما فعل من رأينا ممن رد دعوه الرسول عليه الصلاة والسلام رد بنباقة أرسل إليه هدايا هذه الهدايا أرسلها مع حاطب بن أبي بلتع الرسول الذي أرسله إلى المقوق الصاحب الاسكندريه وحاطب بن أبي الله لا يفترون هؤلاء الناس لا يفترون عن الدعوه في الطريق دعا وعرض الإسلام على مارية القبطية وأختها فأسلم معا وكان معهما أخوهما فأسلم هو وأيضا لاهد الصحابة في الطريق يدعو فأسلمت مارية القبطية وأختها سيرين حتى وصلوا إلى المدينة وكانت جميلة كانت ذات جمال ذات حسن تحسدها عليه النساء أنزلها رسول الله عليه وسلم والسلام مع أهل العالية أعوالي المدينة في المكان الذي صار يعرف بعد ذلك بعد حدوث بعد مرور سنوات كثيرات صار يعرف بسرية أم إبراهيم سرية أم إبراهيم يقصدون مارية فالمهم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختلف إليها يذهب إليها هناك ويعاشرها بملك اليمين بملك اليمين إذن هذه ليست من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بل هي أم ولد أم أي بعد ما تلد تولي أم ولد هي الآن جارية بملك اليمين له أن يهابها له أن يبيعها له أن ي... المهم هي أم ولد لما تلد له تصير حرة حر بعد وفاته والولد ذلك يصير حرا لا شك هذه أم الولد، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمتها وضرب عليها مع ذلك الحجاب، ضرب عليها الحجاب معنا ملك اليمين وضرب عليها الحجاب. اليوم يسعد الرسول عليه صل يسعد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر وستكون ماريا أم ولده عليه الصلاة والسلام ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت حتى تليده، لا يزال هناك وقت لتلده له عليه الصلاة والسلام فلن يترقب قدومه لن ينتظر ولادته، لذلك فإنه الآن عليه الصلاة والسلام في عجلة من أمره، ليس لديه الوقت. إنه أو إن له موعدا مع قادة جيشه، مع قادة جيشه ورسله الذين أرسلهم إلى الملوك. قادة جيشه ليرسلهم ويبثهم قادة الجيوش، ليبث السرايا من جديد لهدم معاول الكفر والإلحاد، ولينشر دعوة الهدى والإيمان والرشاد. فكانت هناك سرايا. متتالية سنراها ان شاء الله تعالى في مجلسنا القادم يوم الأحد سريه غالب بن عبد الله الليثي وسريه كعب بن عمير الغفاري وسريه سريه مجاشع شجاع بن وهب الاسدي والسريه العظيمه المعركه الكبيره وهي سريه مؤته هذا تفصيل ان شاء الله تعالى ياتي لاحقا نكتفي بهذا القدر الليله ونجيب عن سؤال يتعلق بأحكام الحج فهو يقول ما الفرق بين التمتع والقيران والإفراد هذا يحتاج إلى محاضرة التمتع والقيران والإفراد هذا أنواع الحج فلذلك تقرأ علقنا يعني لديكم مجلة المسجد وهذه توضح لك الأشياء بأكثر تفصيل مهم لكي لا نوطيل عليك لألخص لك هذه الأمور بسرعة التمتع هو أن تلبي تلبي بعمرة تقول لبيك اللهم عمرة تنوي العمرة وتذهب إلى مكة تدخل مكة فتؤدي عمرتك تطوف بالبيت وتسعى بين الصفر والمروى وتحلق شعرك أو تقص ماشي انتهت العمرة بعد ذلك تحل صرت ما محرم من قبل محرم غير قلت لبيك اللهم عمره يحرم عليك ما يحرم على. يحرم عليك كثير من الأشياء يحرم عليك قص شعرك أو أخذ شيء من دفرك يحرم عليك لباس المخيط والمحيط المحيط يحرم عليك وضع الطيب يحرم عليك معاشرة النساء يحرم عليك مقدمات الجماعة حتى المقدمات على الجماعة تحرم عليك أشياء كثيرة غير تكمل عمره تأك خلاص تلبس لباسك عادي عادي تباشر حياتك كأي مسلم عادي تبقى في مكة تبقى, تبقى تبقى تبقى إلى غاية اليوم الثامن يوم التروية إن شاء فتلبي عند بالحج تقول لبيك اللهم حجا أي من أين تلبي تروح الميقات لا أنت الآن من أهل مكة آه أنت الآن في حكم أهل مكة تلبي من بيتك تلبي من بيتك إن كنت في فندق تلبي من فندق إن كنت في بيت تلبي في بيت لبي من بيتك لبيك اللهم حجا في اليوم الثامن تذهب تبدأ أعمال الحج اليوم الثاني يوم التروية تبيت ثم بمينا ثم اليوم التاسع تذهب إلى عرفة ثم تذهب إلى المزدلفة ثم تذهب إلى مينا لرمي جمرات العقبة وهكذا تطوف طاوف الإصراضة وانتهى حجك بكل ما يتبع ذلك تبقى تلتيان في مينا أيام التشريط رمي الجمارات معروفا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن من اتقى خلاص انت الان تمتعت وش ينقصك؟ درت كلش ما شاء الله حاجة خصاتك فقط انك عندما احرمت بالحج احرمت من دويرة اهلك من بيتك نفهم لم تحرم من الميقات قال لك عليك هدي لابد من الهدي واجب الهدي يعني تذبح شاتا تذبح شاتا لابد نفهم هذا فمن لم يجد شاتا ما عندوش مال ما عندوش المال بشير بحشات يصوم ثلاثة ايام في الحج اي قبل ما هو عارف انه ما عندهش مال يبدأ يصوم قبل مجيء العيد يصوم ثلث أيام في الحج وسبعة إذا رجع سبعة إذا رجع إلى بلده من لم يصوم قبل اليوم العاشر من لم يصوم قبل اليوم العاشر ثلثي أيام فله أن يصوم أيام شريخ 3 هذه عشر والتاني عشر لا يصوم العشرة العاشر هذا عيد لا يصوم هذه عشر تاني هو يجب الهدي على المتمتع. القيران هذا القران يقول لبيك اللهم عمرة وحج معا لبيك اللهم عمرة وحج فيطوف طواف واحد يلبي بالحج من النقاط والعمره معا يفعل الأعمال كلها طواف واحد سعي بين المروز واحد فخلاص هنا انتهت في تاعو تبقى أعمال الحج دخل للحج الحج والعمره داخلين مع بعض هذا وش نقصه؟ نقصته بعض الأمور يعني عمره ندره مع الحج ضرب عصفورين بحجر. حج وعمره معا هذا عليه هدي أيضا لأنه ما أتى بجميع الأعمال كالمفرد والمفرد العاد يلبي لبيك اللهم عمره يكمل عمرته تاعة ويخرج للميقات لبيك اللهم حج يروح يدير الحج تاعة ويخرج هذا لا شيء عليه إن أراد أن يذبح فسنة إن أراد أن يذبح فسنة. هذه أنواع ثلاثة أحسنها باختلاف الفقهاء: المالكية يرجحون الشافعي يرجحون الإفراد يقول أحسن أنواع الحج الإفراد لنعلش كامل جميعا والحنفي يرجحون القران لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا كما سيأتي معنا والحنابلة يرجحون التمتع وهو الصواب ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي حج قارنا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ما كنت قارنت فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه صرح بأنه كان لو كان باستطاعة أن يرجع إلى الور لا تمتع وأمر الناس جميعهم أن يفسخوا حجهم إلى عمره فاعتمروا وحلوا ثم حجوا كما ذكرنا لكم وأهدوا في آخر المطاف هذا هو أحكام الحج باختصار في بيان معنى التمتع وشو اسمه القران و هناك دروس في سبحة الحج حنا تبيننا أحكام الحج بتفصيلها في مجال الترغيب والترهيب لذلك نحن لن نقوم بهذه الدورة في هذا المسجد لا نستطيع ذلك لا ليس لدينا وقت ونحن على سفر نعود إن شاء الله بعد يومين فهناك أشغال أخرى يعني هناك مناطق أخرى تحتاج إلى احتاج إلى أن ينشط المرء فيها فصرنا كذلك نحن مو بس مثل هذيك المراه التي قالت ان مطقت اطلق وان سكته اعلق لما نذهب الى اهل مثلا القبائل ولا اهل الغرب يقولوا لك انتم تخدموا غير في العاصمه وتخلونا احنا هنا ايه صح كي تروحوا تاع وإحنا ما تجيش عندنا افضل واحد يسكت والا يعلق ان هكذا لا يستطيع يفعل كل شيء لو فعلت كل شيء يعني ما تدير شيء لذلك يفعل الذي الل يستطيعه لذلك علقنا لكم تفاصيل أحكام الحج في مخطط لها ومرسومة يعني الذي يحفظ ما هنا تدكرنا لكم أحكام الحج باختصار ليكتب هذه الخطوات 15 خطوة فقط شون قرم لك الحج 15 خطوة تقرأها هناك 15 خطوة يمكن أن نديرها على السنة بكاملها ابقى لك فقط تكتب الأذكار ماذا تقوله وأنت تدعو الله عز وجل بين الصفة ومروى وغير ذلك إن كان في الجسد قوة وإن كان في الأيام ساعة من الوقت ربما ربما فعلنا ذلك لا نعيد شيئا لا نعيد بشيء سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إلا أنك أستغفر قواته بليك